تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعذ لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشر ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منذيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أباهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أبا ثم طلقتموهن من قبل, من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من ردة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا رب كأزواجك اللاتي آتيت أجورهم اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك بنات عنك وبنات عنك وبنات عنك اتيك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأه مؤمنه وامرأه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يتاكحا خالصه خالصه لك من دون المؤمنين قد عهدنا فَرَبَّنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لَكَي لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا